بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم Let من حتى حتى أيها وَمَنَ نَمِ مِن تُري يُؤاَن هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ اللَّرَقَ فَقَمَ وَطَلَعَ وَيُنَشِرُ السَّحَابَ دُبَارَا أَيُّهَا السَّحَابُ ارْعَدُوا بِحَمْدِهِ وَالمَنَارَةُ ذِكْرُهُ مِنْ خِفَتِهِ وَيُسِرُّ الصَّوَاعِقَ فَيُصيبُ بِهَا بي. وهم يجادلوه في الله وهو شديد بها له دعوة الحق والذين يدرون من دون إله يستجيبون له